Mohon bapak-bapak dan ibu-ibu yang membawa anak mohon mengkondisikan anaknya agar tidak mengganggu salat tarawih. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil <tuh>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 آمين. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتستكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.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 والذين يظهرون من نساءهم ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون لما قالوا فتحرير ركبة فتحرير ركبة من قبل أي يتمس ذلكم تعودون به والله بما تعملون خبير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 فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ إن الذين يحدون الله ورسوله كبتوا كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد الله أكبر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 اللهن آمين ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ورابعهم ولا خمسة إلا هو وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومأصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم حسبهم جهنم يسلونها فبئس المصير حسبهم جهنم يسلونها فبئس المصير الله أكبر سمع الله لمن حمده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 الظالين آمين يا أيها الذين آمنوا. إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليهزن الذين آمنوا وليس بضرهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّهُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَهُوا يَفْسَهِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ اشْذُفُوا فَاشْذُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ, والله مَا بِتَعْمَلُونَ قَبِير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي جواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي جواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيم الصلاة وآت الزكاة فأقيم الصلاة وآت الزكاة وأطيع الله ورسوله والله قبيس بما تعملون الله أكبر Semayallah ni man hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. الله أكبر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 Mari jaman sekalian kita kembali merapatkan dan meluruskan so. Allahu Akbar Alhamdulillahirrabbilalamin الرحمن الرحيم مانك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والين امين alam tara ilal ladheena tawallaw qawman ghadiba allah alayhim ma hum minkum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 ألا إنهم هم الكاذبون استهود عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك هزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأزلين. كتب الله لأولبا أنا ورسولي. إن الله قوي عزيز. الله أكبر. Semiallahu liman hamidah Allahu Allahu akbar Allah, Allah, Allah, Allah, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مانك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المضروب عليهم ولا الضالين. آمين.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 اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح من ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والضحى والليل إذا سجى ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فهدا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والتين والزيتون وتور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافرين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 Allah wa akbar Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum war. Di jamah sekalian kita laksanakan sholat fitir dan diberitahukan kepada para orang tua yang membawa anaknya agar bisa mengkondisikan meng anak-anaknya agar tidak ramai. Shawsofufakum, peinatasuatassofufin tama abisola. Allahu akbar.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 غير المغدوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوال سنقرأك فلا تسا إلا ما شاء الله إن هو يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب هالأشقى الذي يصنى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم رب رب يفصل لا بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقا ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى الله اكبر Semoga Allah untuk yang akbar. Allah akbar. Allah akbar.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 الله أكبر سمع الله لمن حمله الله أكبر الله أكبر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 السلام